ألم تر كيف فعل ربك بعاد إر مذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وتمد الذي نجاب الصخر بالواد وفرع نذل الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثر فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لا بالمرصاد فأما الإنسان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 ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي.